بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماوات الدنيا بزينة الكواكب من كل شيطان مارد لا يسمعون إن الملائِل أعلا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبع شهاب ثاقب فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا ينكرون واذا راوا ايه يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين اذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون أو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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم نبيذ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم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 إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون؟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 أَإِفْكَنَ آَلِهَاتٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُنَّ فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدِبِرِينَ فَرَاغَ إلَى آَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَوْنُقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَنَاءُ الْمُعْتَصِمُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 ومن ذري ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين وإننا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وَإِن يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَامِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا ذا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملاغ ذائك تئناتا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساذاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عمنا ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين